عين يَتَغ بِهَا عذادُ اللهَّ يُفَجررونهَا تَسجرا يُفُونَ بِ نذْرِ وَيَطافُونَ يَمًان كانََ شَرُّوه مُتَّبير وَيُطَعمونَ الطانَ لَ حُِّهِ مِكنَ وَيَثِنَ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إما نخاف من ربنا يوما عبوسا فمطنيرا فوقاهم الله كالربان كاليوم ونصاهم نظرة وترورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا وَلَا ذم هريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها ويطاف عليهم بآلية من فضة وأشواد كانت طواريرا طوارير من فضة قدروها تقديرا ويخطون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 وَإِذِ ابْتَرَأْتُ وَحُلُّ أَثَاوِرًا فِي الضِّبَّةِ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا قَضُوا إِنَّ غَدًا كَانَ لَكُمْ جَنَّاتٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا حَصْبٍ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَطِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَتَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّا إِلَى نَحْنُ قَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَغْشِيرُ فَمَن شَاءَ اسْتَخْرَجَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا